بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين أما بعد أخي الكريم أختي الغالية في آخر اليوم الآن أنت حطيت راسك على المخدة تكفى اسمعني اسمعني بقلبك اسمح المرة هذه وجرب اسأل نفسك هذا السؤال أول شيء من أصبحت إلى هذا الوقت وإنت الحين حاط راسك على المخدة كم نمت عن صلاة اليوم كم راحت عليك تكفيت أحرام كم اغتبت كم نظرت كم دخنت كم عسلت كم سمعت أغنية كم عقيت والديك كم أسأت إلى الناس كم أرسلت مقطع بلوتوث كم كتبت تغريدة لا ترضي الله سبحانه وتعالى كم نشرت أغنية في الواتساب في الفيسبوك كم وكم وكم اسأل نفسك هذه الأسئلة يا جماعة كم من من يشتكي ويقول يقول والله إني أقعد على فراش ساعات أتقلب يمين يسار ما يجين النوم مهموم طفشان زهقان ليش يا جماعة لأن هذه القلوب خاوية من الإيمان ومن محبة الله سبحانه وتعالى هذه القلوب مليئة بيحب غير حب الله سبحانه وتعالى اللي متعلق قلبه مع شاب أمرد واللي متعلق قلبه مع بنت وبعض الأخوات متعلق قلبه مع فلان وتحب ومكالمات فوالله إن هذا القلب يعذب وإنك تعيش في جحيم هذا القلب حبتي في الله لا نضع ونجعل فيه إلا محبة الله ومحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلاصة جماعة ملينا والله والله ملينا من ذنب المعاصي والله ملينا من البعد من الله سبحانه وتعالى تكفى يا أخي الغالي أنت الآن على فراشك تبي تنام صح؟ جرب حط يدك على قلبك الآن واسمع دقات هذا الظلب كم له لسنة وهذا القلب يدق بانتظام كم عمرك الآن؟ الآن جاو كم عمرك سبع طاعش؟ تسع طاعش؟ عشرين؟ 27-30 وبعدين إلى متى اسأل نفسك هذا السؤال قل الآن لو القلب توقف الآن عن نبض وش مصيري؟ مصيرك غدا في أول ليلة في القبر ثم بعدها البعث والنشور والوقوف أمام الله سبحانه وتعالى فأنا أقول يا عبد الله تكفى وأنت يا أمة الله خلاص يا لا بد أن نصحح علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى لمدة شهوات معاصي لقيت سعادة زين في الشهوات لقيت سعادة وأنت تكلم بنت وتغازل لقيت سعادة وأنت طالع فيلم إباحي كم من الشباب يراسلني على الواتساب من الأخوات والله جماعة رسائل يشيبنها الرأس هموم وغموم ليه جماعة وما ذلك والله إلا بالبوع الله سبحانه وتعالى فأنا أقول أخي الكريم واختي الغالية تكفوني جماعة من هذا اليوم خلاص جدد علاقتك مع الله انسى لي راح لا تحسف الآن تقول يا الله كم أنا عصيت الله وكم سويت ذنب وكم فعلت من اللواط وكم فعلت من الزنا وكم نظرت وكم اغتبت لا يا أخي الكريم انسى الماضي الآن قوم توض ركعتين وبك لله سبحانه وتعالى إن لله سبحانه وتعالى قل ربي أنا بعت عنك أنا عصيتك يا ربي تكف غفر لي قل كذا قل يا ربي تكفى يا ربي تكف مالي غيرك يا ربي تكفى يا ربي سعدني يا ربي تكفى فكني من الذنب الفلاني والله إن ربي إذا رأ منك الصدق إني فكك من الذنوب وإن ربي سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك ويبدل تلك الذنوب وتلك السيئات إلى حسنات. جرب الآن ابدا علاقة جديدة مع الله والله تلقى الفرق تلقى السعادة تلقى النور والله يا جماعة ما لقينا السعادة والوناسة إلا في طاعة الله والله جربنا كل شيء ما في سعادة فهل الله الله تكفى يا غالي الآن الآن حاسب نفسك وانت عفراجك حاسب نفسك الآن وابدا علاقة جديدة مع الله وابشر بعزك ابشر بالسعادة أسأل الله سبحانه وتعالى أنا يسعدكم ويسعدنا جميعا أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدري وصدوركم أن يسر أمري أموركم أن يفرج همي همومكم أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بحفظه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوكم محبكم في الله صلاة حينات لنزيل